بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة حافظة ووافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسى فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثة فاصحاب الميمنة من 121-أصحاب الميمنة أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم 122-ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً 124. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما 125. إلا قيلا سلاما سلاما 126. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين 127. في سدر مخضود 128. وطلح منضود 129. وظل ممدود 120. وماء مسكوب 121. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة انا ان شئنا ان شاء فجعلناهن ابكر عربا اترادا لاصحاب اليمين سلة من الاولين 113-وثلة من الآخرين 114-وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال 115-في سموم وحميم 116-وظل من يحموم 117-لا بارد ولا كريم 118-إنهم كانوا قبل ذلك مترفين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 ما انكم ايها الضالون المكذبون ذاكلون من شجر نزقوم من فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شراب الهيم هذا نزلهم يوم الد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 افَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنتُمْ أَن شَأَتمْ شَجَرَتَهَا أَم نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ فَسَبِّح بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ 112. فلولا إذا بلغت الحلقوم 113. وأنتم حينئذ تنظرون 114. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون 115. فلولا إن كنتم غير مدينين 116. ترجعونها إن كنتم صادقين 117. رَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُنْ عَيْنٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ potensliyat jahim in hadha lahu haqq al yaqin fasbih bi ismi rabbikal azim